وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ மஸ்ரீ وَمِن كُلِّ انتَكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْخَرُونَ إِن يَتَنَبَّسُونَ وَإِنْ تُفْلِحُوا فَلَكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ وَلَا تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَا عَنْكُمْ تَشْكُرُونَ فِي نَهَارِ وَيُولِجُ نَارًا فِي اللَّيْلِ وَالسَّخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍ تَدْعُونَ لَا يَسْمَعُ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَوْنَ بِشْرَكِكُمْ ولا ينبئك مثل خبير والله هو الوني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدَعُوا ثْقَلَةٌ إِلَى حِبْ الا لا يسمع المدن هو شيء ولا وكان قربا انما تنذر الذين يخشون الله بِعِنْدِ الْغَيْبِ وَأَقَامَ صَلَاةً وَإِنْ تَتَّزِكَ فَائِدَنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ